كتابه أنت كتاب الاعتبار لم ننشره نحن وإلى الأسف نشره بعض الأوروبيين من أجل أن يكشف لنا طبيعة البلاد الإسلامية خلال هجمة الصليبية عليهم كانوا يريدون أن يعرفوا كيف هي أمة الإسلام خلال هجوم الصليبيين عليهم فنشروا هذا الكتاب وقع بين إلينا هذا الكتاب وليس كل الكتاب ولكن بعضه لأنه أغلبه مخفوض فوقع هذا الكتاب لما تقرأ أنت في هذا الكتاب كتاب أسام المنفذ ترى طبيعة المعارك الإسلامية ضد الصليبيين في بلاد الشام مرة يذكر لك عالم من العلماء معه جماع من تلاميذه هذا في التخصيص خرج هو وتلاميذه يشم الهوى ويذاكرهم في العراء فيمروا على معسكر من معسكرات الصليبيين لا يوجد إمام لا. لا يوجد خليفة لا يوجد حكام أي كل واحد حاكم مثل خسيف الساعة كل بلد عليها حاكم وشيخ صديلة وكل دولة عليها رئيس عالم يخرج فينظر إلى هذا المعصد فيقول العالم لتلاميذه أو لأقوانه من العلماء أما آمن لنا أن نصدق الله خلينا نتحدث القصص التي في ذاكرة الإعتبار يقولوا أنا لنا النظرة أن أيبيعهم على المض ويهجموا على الصليبيين على معسكر الصليبيين فيموت بعضهم ويرغموا بعضهم وهكذا فهمتم هذه أخروا خلال الحروب الحروب الاستعمار في بلادنا لما جاءت الهجمة ليست الأخيرة الهجمات هجمت الاستعمار على بلاد المسلمين على على شمال إفريقيا وعلى آسيا على بلاد المسلمين فاحتلت بلاد المسلمين من قبل المستعمرين الأوروبيين إنجلترا آآ إيطاليا آآ فرنسا لما حكمت بلادنا من الذي قاتلهم وخرجهم <تصفيق> أجمعات صغيرة بصيمة لم يمهج جماعات وقام وهكذا المثلون بفتحته قام ولم يقل للشيخ هل هناك يعطيني يجوز لي المكونة تنظيما لوقاتل الصليبيين ما هو يحس يعطوني عالم قص وصلت به درجة الحقارة أن يقول لهؤلاء المقاتلين أنتم قتالكم بجعي لأنه ليس لكم إمام ممكن ونحن نقاتل حتى نحضر الإمام الممكن نحن قتالنا قتال نفع فنريد ان يقاتل هؤلاء سواء وجد لا اولا المسلم وبهذا عامة البلاد المسلمين وعلماء المسلمين قاتل الصليبيين بهذه الطريقة تنظيمات صغيرة عالم يقوم من العلماء ويدعو من حوله ويقوم مثل ليبيا عمر المختار مثل فلسطين آآ من آآ الدين قسام عليه ورحمة الله وكذلك آآ غيره حاكمه قامت بلاد المسلمين، قاموا وكذلك في السودان الذي تسمى باسم المهدي، وفي مصر عرابي، وهكذا وفي مات قامت وقاتلت هؤلاء. إذن من أين القول؟ من أين؟ لأنه لا يجوز هذا الجهاد كما سيتفضلنا. من أين ل ل ها أن يقول أن بعض الأعمال الإسلامية مثل الجهاد لا تكون إلا بوجود إمام ممكّن. فسل. لا, لا, لا وجود له إلا في عقول بعض المشايخ في هذا الزمان الآن نحن توبحت لدينا سورة الإسلام ودوائره باقترابها من الحق النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمته فعندنا إذن أول أسائر الأول الكثير هي بايرة أمته وهي بايرة الإسلام وهي أن تلزم جماعة المسلمين بايمانا ساهمتم إخواني هذه جماعة الإسلام ثم الزالف قال تفترق أمتي كلها في النار إلا واحدة إذن في داخلها ماذا اللي هي الفطن اللي هم أهل السنة والجماعة أولا مسلمون الآن في داخلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي طائمة على الحق لا يضرها من خالفة لهم أهل الحق الذي قال عسور بن سعيد فقال منهم من الجماعة ماذا قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت واحدا سئلا هذه هي الطائفة مختلفة أمة النبي صلى الله عليه وسلم جامع للسن والبدعين بمعنى أهل البدع الذين لم يكفروا ببدعتهم أي لم ينقضوا أفضل التزام بالإسلام هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن قد التي ينبغي أن تلتزم بها وأن تلتزم بالإسلام ولكن هناك دائر أضيق عليك أن تلتزم بها وفيها الفرقة الناجية التي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي هذا يدخل العلماء ويدخل عوام يدخل ال ال العامل لدين الله ويدخل العوام المتاجف أليس الآن نحن اتفاقنا أن عوام المسلمين هم من الط من الفرقة الناجية عوام المسلمين فرقة ناجية لا بالرغم أنهم مقلدون وعلى على ضعفهم وعلى جهدهم ومع ذلك هم من الفرقة الناجئا ليس خوارج ولا مبتدع ولا ضرير ليس جبرية ولا قدرية العوام هؤلاء من الفرقة الناجية بل نعتقد هذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم مدح طائفة قال عنهم طائفة أي لقلتهم هذه الطائفة مدحها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أي لا تنقصوا أبدا ما هي صفات الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة هذا على الصحيح بعض العلماء كما إذا قرأتم مثلا كتاب ابن سيمية رحمه الله العقد الواصطية يعتقد أن يذكر في صياغة كتابه أن الطائفة المنصورة هي الفقة الناجية ولكن كما نرى نحن, نحن في الحديث يعني يوجد فيها هموم وخصوص الخاف الطائفة المندوحة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الطائفة المنصورة وأما تلك فهي فرقة آل السنة والجماعة اللي هي الفقة الناجية لما رأى هذه الطائفة المنصورة إخواني ما هي خصالها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أول خصلة أنها الخصلة الثانية أنها ليست مناهِ البدع بالشروط التي ذكرناها لأن هذه الطائفة المنصورة جامعة لكل الخصال التي في الفرقة الأخرى خصال الحق خصال الحق في الفرقة الأخرى الطائفة المنصورة طائفة مسلمة وليس فقط ولكنها ناجية بالمعنى الميزات التي ذكرناها وهو عقيدتها عقيدة أهل السنة والجماعة ولكنها تميزت بخصاص الأنماء القدمة لما جاءوا للطائفة المنصورة وجدنا عامتهم قد اتفقوا على أنها أهل الحديث لما تذهب أنت وترى تفسير الإمام أحمد عن الطائفة المنصورة يقول لك أهل الحديث والإمام مسلم أهل الحديث علي بن المديني يقول أهل الحديث البخاري يقول أهل العلم فعامتهم إنما يفسر الطائفة المنصورة بمن؟ بأهل الحديث, أو أهل الحديث فلان نريد أن نرى منهم أهل الحديث هذا السؤال ما هو مقصود الأوائل لكلمة أهل الحديث ما هو المقصود بها بعض الناس ظن في هذا الزمان أنه من جلس وراء كرسيه ومكتبته واشتغل بالحديث تصحيحا وتضارفا فهو من أهل الحديث وهذا كلام باطل مردود عليه لأن أهل الحديث هناك من اشتغل في الحديث النبوي وهو من أهل البدع أي لا يستحق أن يكون من الفرقة الناجية علاوة على أن يكون أخصة من الفرقة الناجية وهو من الطائف المنصورة هل هناك بعض أهل البدع من كان مشتغلا بالحديث النبوي وكثير جدا نظرب في عصرنا ذكرنا لكم أمثلة سابقة من أمثلتهم الغمارية في النظر هؤلاء الغمارية من أئمة الحديث ومع ذلك من اهل البدع يقولون بعبادة القبور ويقولون بالتجهم ينفون اسماء الله وصفاته وبعضهم يقولوا بالجبر وبعضهم يقول بعقيدة المعتزلة كالشيخ الله بن صديق الغماري عقيدة عقيدة المعتزلة فاهل الحديث ليس هو المشتفل بالحديث بل مقصودهم منهم هم اهل الحديث قديما اي الذين على عقيدة اهل الحديث وبهذا فسره من؟ فسره الامام النووي رحمه الله وكذلك اقرى النووي تفسير القاضي العياد القاضي العياد لما قال والطائفة وآ المنصورة هم اهل الحديث قال مقصود الامام احمد اي انهم على عقيدة اهل الحديث واضح اخواني اذا مقصود الاول على عقيدة اهل الحديث تمييزا لهم عن عن اهل الرأي عن المتوسعين بالرأي تمييزا لهم عن القائلين بالبدع الخوارج وغيرهم وغيرهم وما شابه ذلك ووضع إخواني مما قال أهل الحديث تمييزا لهم عمان تمييزا لهم عن أهل البدع لأن أهل البدع رفعوا الشعارات وعبارات أخرى التزموا بها أو أشخاط وتقلدوا أقوالهم أو ما شابه ذلك إذن أهل الحديث هم هؤلاء لكن نحن في الحديث النبوي إخواني لا هذا الذكر وحتى لا نرى ان هذا الكلام سنقوله من تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات المنصوره حتى لا نظن ان هناك تعارض ما بين قوله كما لاثل في صفات الطائف المنصورة وما بين قوا قولي ائمتنا القدماء ان انهم اهل الحديث ما هي صفات الطائف المنصوره في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا صفات الطائف المنصورة وردت في حديث كثيره تجمعه بالصفات التالية. الصف الاولى انها عالمة. أي الطالب لا بد أن تكون عالمة. ما معنى هنا عالمة؟ هذا هذه مرتبة العلم ليست مرتبة واحدة ولكن مراتب متفاوتة. واضح إخواني ولكنها هذا ما علمها إنها, أنها على الحق. فبمعنى هل ممكن الطائفة المنصورة أن يكون في أفرادها من من هو مقلد؟ نعم ممكن أن يكون مقلد لكن هذه الطائفة على الجملة ماذا عالم على الجملة نتحدث عن جملتها فمن دخل فيهم كما قال صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليتهم فالإنسان الآن جماعة المسلمين جماعة المسلمين متمين تحت راية إمام نحن أصلنا فيهم أهل البدع، واضح إخواني، ومع ذلك سميوا جماعة المسلمين، واضح إخواني، فهذه نقول أنها حاملة بمعنى أنها تتقيد بالعلم وتقول به وتحس عليه وتهتم به وتدعو إليه وهكذا، واضح إخواني، ومن رجالها العلماء. لكن للذكر يا اخواني انا واقعنا يستدعي ان نضع صوا واشارات على بعض الكلمات العلم في هذا الزمان واغلب من يتسموا بالعلماء ان اشتهروا بالعلم بغير طريق العلم بغير طريق العلم ان اشتهروا عن طريق اما عن طريق مناصب ينبغي ان تكون لأهل العلم لكنها صارت في هذا الزمان مناصب رسمية تؤتى عن طريق القرار الدولة وقرار السياسة بمعنى من الاهل الرسول الرجل من العالم في البلد الفلاني لا يجد الا وزير الاوقات كيف صار وزير الاوقات بقرار سياسي وليس باشتهاره بالعلم من من العلماء يقول المفتي فلان من الذي عين المفتي الدولة من عالم تلك البلد يقول قاضي القضاء وهذا الاسم طبعا لا يجوز كما تعلمون فهو على قياس شاهنشاه وملك الملوك لا يجوز من الذي عين قاضي القضاء في تلك البلاد عينهم الحاكم عينهم الدين الحاكم فاذا كان, كان العلم عند الاوائل يعرف عن طريق العلم بعطاء الرجل في علمه واجتهاده فيه واجتهاده فيه عن طريق ذلك يرى أن هذا رجل عالم وكان عند الأوائل طريق لمعرفة علم الرجل هو أن يمتحن من قبل شيوخه كما قال الإمام مالك رحمه الله لم أفت حتى شهد لي كذا وكذا من العلماء أن أفت واضح إخواني فإذا حاول ها الآن في هذا الزمان للأسف للأسف أن الرجل يشتهر بالعلم بغير طريق شرعي بغير طريق صوف الان باستطاعتهم ان يجعلوا اغبى الناس احقر الناس واجل الناس وربما اكثر الناس انهم من علماء المسلمين وهم مثل ما قال بعضهم نحيه بباش ولرايشه نحيه بباش ولرايشه يعني عيل وبعد ذلك بفضل السفير يصبح عارف بل بعض هؤلاء من نعرفهم من من يتنسب الى انه يتسمى من اهل العلم بعضهم يسرق الكتب سرقة هو مسؤول في جامعة فيأخذ من تلاميذ طلبة الجامعة يكلفهم ببعض الأبحاث فيأخذها ويزيد عليها وينقص عليها قليلا ويخرجها باسمه والله ذلك يعد من أهل الآب وهناك كثير من العلماء غير المشهورين الآن في هذا الزمان بمعنى لأنني سألت كلكم جميعكم اذكروا لي عالم أو عالمين من علماء نريد هل تعرفون علماء موريتانيا الان المعاصرين الموجود في هذا هل تعرفون أحد منهم لا تعرفونهم هل معقول موريتانيا خلص من العلماء معقول طيب لو ذكرنا لكم عن اندونيسيا اذكروا لي بعض علماء اندونيسيا تعرفون لا تعرفون احد منهم هل معقول اندونيسيا خلص من العلماء وكذلك بلاد المسلمين لكن لا سوف اقول لكم اذكروا لي علماء السعودية لا يتحفظون اسمعهم السبب لماذا ما هو السبب انا لا اذكر العلم غيره ايهانا لان لا اقرر هذه القضية انا لا اذكر انه اذا اشتهر رجل يكون عالما لكن ابين لكم ان طريقة اشتهار العلم الان ليست في الطريقة الصحيحة هذا الذي يريد ان اقول بعد ذلك يتحقق في الرجل الذي اشتهر انه عالم او غير عالم هذه قضية اخرى لها ميزان اخر ولكن اقرر لكم ان الان علماء سعودية مشهور لنفس العلمية ولكن لقوة المال الذي يدفع للاشرط والكتب التي تنتشر الشيخ ان لم يكن عنده اشرطة وتلميذ يقومون بهذه الاشرطة واموال تدفع من اين تعرف المشايخ صحيح او صحيح كثير من المشايخ بما تعرفونهم انتم لدى اشرطة اذا لا يوجد دار نشر تقوم برعاية اشرطته كيف تعرفونه وضع اخواني فالان كون الرجل انه عالم عليكم ان تتحققوا من هذا ولا يكفي ان يتلبس بنباس رسمي الان لا يظهر بما يحين مشيخ الازهار الحكومة تعينه الحكومة تعينه الحكومة الكافرة المرتدة تعين الشيخ وبهذا يصبح الشيخ وعالم واذا نقمت على الرجل لا يصبح عالم ولذلك هناك علماء كثر في أمتنا لأنهم أصحاب حق وكلامهم كلام حق يغيبوا عن الأمة ولا تعرفهم الأمة بسبب أن الدولة لا تريد أن يعرفوا إما أن تحبس عنهم المال أو تحبس عنهم الدارس أن يقوموا بالتدريس أو أو أو أو ما شابه ذلك فلا يقوموا فبذلك قضيك كون الرجل عال علينا أن نتحقق منها تحققا صحيحا فأهمتم إخوان الرجل قد يكون صحفي لأن مع احترامنا وتقديرنا من هو أبو بكر الجزائري حال أبو بكر الجزائري من الصحف تبنى قضية أن القبور بدعاء والكلام عن السنة وما شابه ذلك هذه البلدة تبنته رفعته حتى صار مدرس للتفسير ولغيره لكن لا جلس لا يعدو أن يكون طالب علم عادي جدا لكن هو يملأ السمع والبصر في هذا الزمان بما فعندما اختبروا في بعض هو وامثاله عندما اختبروا ببعض الامثلة صحيحة الدل على علمهم وعدم علمهم خرج منهم القيح والنتل والصديد اخرج منهم العلم الصحيح شيخ الاذهر والله اقرأ هذه الايام تذكيرا لعقلي اقرأ شهادة الشيخ الله يرحمه اللي هو صلاح باسماعيل سمت به هذا رجل من العلماء الاذهر اخطى وضل عليه رحمة الله بدخوله البرلمان لأنه لم يبين له وهو كان جاهلا بحال الدولة يذكر حال البرلمان وما هو فيه ثم يذكر مناقشته لشيخ الأزهر الجاد الحق على الجاد الحق والمفتي مش عارفين نمر ولا هؤلاء سبحان الله لا يعد أن يكون والله لا يعد أن يكون بنياءين بندورة في الطرقات لكن لو الجب الجبات وعطيوا لإذن الرسمي فصاروا مشايخ وعلماء حال جاءت الحق مثل حال رئيس رئيس مجد الأزهر صار رئيس بولة واضح كفره وملاله ويمارس السياسة الضلالية تحت دعوى أصول السقه الأزهرية وهذا شيخ أزهر ضربه ضربه الحظ لأن كان شيخ أزهر فهو يقول في ضلالته لأنه يملك شيخ الأزهر كلاهما ضال كلاهما نفس المنهج ونفس الحال لكن هذا كان رئيس دولة وكان هذا رئيس أزهر خذوا حروا فإذا هذا أمر ينبغي إخواني أن تتوفقوا نحن لا نشتم على أحد ولا نشتم أحد وطريق العلم في آخر الزمان لابد أن أذكر أمور سريعة جدا لكم لتتنبهونها وإن كانت ليست فيها مدار البحر الطائفة المنطورة النبي صلى الله عليه وسلم مدح إخوانه آخر الزمان لأن في هذا الزمان كثير من الناس يقول لنا مثلا إذا ذكر رجل من أهل العلم أو أهل الجهاد وما يخرج الكتب الأصل إخواني للذكر أن الشيخ والتلمذ على الشيوخ ليس هو مقصد من مقاصد الرجل ولكنه وسيلة لتحصيل العلم فإذا هناك رجل حصل العلم بغير وسيلة الشيوخ فإنه لا يقال له لسه عالم بأنك لم تأخذ الوسيلة الصحوحة لأن الوسيلة الصحيحة للعلم هي القراءة يقرأ وربك الأكرم فإذا وجد السماع والتلقي كما كما كان يتلقى الأوائل فحسن وعامة علوم الأوائل من العلماء كانت تؤخذ عن طريق الوجادة التي شرحناها في علم الحديث أن يجد العالم كتاب الشيخ فيقرأه ويتثقف عليه ولذلك تؤل الإمام العز بن السلام هل يجد لنا أن نفتي أن يفتي العالم بكتاب من كتب العلم المشهورة التي وجدها لم يسمعها من شك بمعنى الآز عبد السلام يقول ما طابت لي الفتوى حتى اقتنيت كتاب المحلل بن حزم اقتناه ما سمعه من شك بل كتاب بن حي بن حزم مات وكتبه قد احترقت أمام عين يشتروا الكتاب أخذوا فطوعوا الآز عبد السلام وصارت تطريد له الفتوى بأن يقرأ منه إذن بعض الناس يجعل الغاية الغاية وسيلة ويجعل وسيلة غاية القصد العلم فاذا تعلم الرجل العلم بأي وسيلة من وسائل التعلم كالوجادة كالقراءة من كتاب او السماع من شيخ او سماع من شريخ فهذا اخواني لا يضر القصد انه تحصل القصد انه تحصل العلم بلا شك ان الاوائل كانوا يهتموا بالشيوخ لاسباب نحن محتاجين لها في هذا الزمان لكن ليست على درجة الأوائل في احتياجهم إليها فهمتم هذا؟ لماذا كان الأوائل يحتاجون لماذا كان الأوائل يحتاجون الشيوخ أكثر من حاجتنا اليوم وهي قلة الكتاب أولا ثانيا لأن الكتب لم تكن مضبوطة مثل هذا البط اليوم واضح اخواني الان لو ان اي واحد الان في هذا الزمان اخرج كتاب وقال هذا كتاب الترملي كتاب نسبه للامام الترملي الان واخرجه للمطابع هل الناس يفقون به بدون الطرق الصحيحة لوجاده هذا الكتاب لا بل يردون عليه ويسفهون رأيه ويبدعون انه كارل لكن في ذلك الوقت اتساع الرقوة ولبعث الاتصال بينهم ممكن لأي واحد أن يأتي وعمل في كتاب ويكتبه ثم يقول هذا كتاب للإمام الترملي ومصدقهم أسفا كان لابد من ضرورة ماذا؟ سلسلة الشيخ ولذلك اعتبر الإمام الكثير عليه ورحمة الله كما قرأتم معنا في كتاب الباعث الحديث اعتبر أن الكراءة على الشيخ من للكتاب هي من أجل البركة لأن وصول الكتب عندهم قد استقرط فيجوز لأي أحد أن يأخذ هذا الكتاب فاعتبر عنها للبركة واعتبر أن من تنعب الشياطين ببعض طلبة العلم الاستزادة من الشيوخ يعني هو يسمع الترملي من كتاب ثم يأخذ من شيخ ثم يذهب للشيخ الآخر ثم يذهب حتى إذا ثلاثة من شيوخك يعني ألف من الشيوخ هو ناس بحاجة الشيخ يضغط عليه الكتاب هذا السبب السبب الثاني انه كان هناك بلوت الشيوخ ان الكتب التصحيح فيها كثير لانها لم تكن بمثل هذا البراحة الكتابية في هذا الزمن ومن نظر في المخطوطات يشعر انه لا بد له من رجل يقرأ عليه الكتاب ليعرفه بدته ربما غير يقراها غبر وربما يقراها عبر وربما يقراها عير واضح اخواني لان لعدم النقط ولعدم الاشكال لكن هذا اليوم مسهلا فهمتم إخواني فهذه مقدمات إذن المقصد هو حصول العلم إذا حصله بإفتراءة فحياء الله حصله على طريق الشيوخ حياء الله ولا يقال لا يكون رجل عالم حتى نعرف شيوخه هذا الأوائل مؤتبر لكن لهذا الزمان غير مؤتبر والأوائل كذلك عامت علومهم ليست عن طريق الشيوخ ولكن عن طريق كما قلنا لكم الوجادة لو قرأتم كتاب فتح الباري لابن حجر وأردتم أن تجمعوا وقد شعلها بعض طلبة العلم وأردتم أن تجمعوا لنا مصادر ابن حجر في فتح الباري ما معنى يعني معنى الكتب التي احتج بها ونقل عنها ابن حجر في فتح الباري مصادر لما ابن حجر في فتح الباري ما وجدتم عجبا ربما يجتمع لكم 1500 كتاب 2000 كتاب هل تصدقون أن كل هذه الكتب قد قرأها ابن حجر على الشيو <تصفيق> سرى بعضها بشترابية ثم صار يقع لديه الكتاب فينقل منه إذا, إذا ضبط أصله إذا توثق به ينقل عنه وانك هذا كثير لو قرأت الكتاب تعارض العقل والنقل لبن تيميات أو كتب ابن تيميات طرعه ينقل من الكتاب من الكتاب ينقل عن فلان وفلان وفلان النقلات الكثيرة هذي كيف نقلها عن أي طريق هذا الكتاب اشتهر له بالضبط وتوفق ان له ثم يأخذ من هذا الكتاب ويتم بهذا ولذلك اذا اردنا ان نحتاج ان طريقة علومنا في الاصل في هذا الزمان هو الكتاب وليس الشيخ باسباب عدة اولا النص نصف اولا لدينا حجة النص اما الطائف المنصورة في هذا الزمان علمها تتلقاه عن طريق عن طريق الصحر عن طريق الواق ما دليلنا؟ دليلنا دليل العلماء الذي ذكروا في كتبهم للوجادة تكون الحديث الذي قرأناه في كتاب الباعث الحديث الذي احتج به العلماء على جواز الوجادة طريقا للتحمل والسماء طريقا للتحمل ما هو الحديث؟ حديث عمرو بن شعير عن نبيه عن جده عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال لهم صلى الله عليه وسلم من أعجب الناس إيمانا يا أعجب معنى هنا معنى أقضى وأعلى وأضع إخواني العجب يأتي بمعنى التعجب والإنكار ويأتي بمعنى الضحك والرضا، في قوله صلى الله عليه وسلم حجب ربكم أي من رجل كذا ذكر الحديث الذي أطعم بايفه وباته وأهله جيع فعجب أي ضحكة فقال من أعجب الناس إيماناً قال له الملائكة فقال صلى الله عليه وسلم كيف لا يكون ذلك هم عند ربهم يشهدون الوحي ويسمعون صوت الرّب عز وجل؟ فقال فقالوا الأنبياء كيف لا يكون ذلك هم الذين يتنزل عليهم؟ قال نحن الصّعب قال كيف لا تكون ذلك قال المهم؟ قال من أعجب الناس إيماناً في آخر الحديث؟ من أعجب الناس إيماناً؟ أناس يأتون في من بعدنا لإخوانه في الحديث آخر إخوانه صلى الله عليه وسلم الذي قال ووجدت أننا رأينا من منهم قال وسط حالهم الذين يأخذون علمهم من الصحف المعلقة من الورق المعلق يأخذون دينهم وعلومهم من الورق المعلق ولذلك عامت علوم الناس الآن من عينهم من الورق المعلق العلماء الآن يقرأوا من تيوية يقرأوا من حالة العلماء كلهم لا نريد أن مضيق. وأنا أريد أن ننبيه فهمتم هذا؟ إذن هذا النص لنا أولا النص باعي لنا أن العلوم الصحيحة في هذا الزمان تأخذ عن طريق الكتب لأن عامة الأدهان قد دخلها الدخل قد دخلها الفتاة والدخل فلا تأمن من أين ترجع؟ ترجع إلى الأصل فالعصمة في الورق المعلق النصوص النبوية واستشهادات العلماء وغير ذلك ثانيا واقعنا يدل على انه لا يفلح في هذا الزمان واقعنا يدل على ان الرجل لا يفلح في هذا الزمان بعلمه حتى يتحرر من اثار الشيوخ الشيوخ التقليد لو رجل اراد ان لا يأخذ علمه الا من الشيوخ الاظهر ماذا سيخرج لنا اشعري يخرج معنا صوفي مقبلد اشعري لا يعلن هذه الصفات الثلاثة لو رجل ان من الزيتونه ورجل لا يريق الا ان ياخذ من شيوخ الزيتونه وقد ياتيني رجل الان لا, لا تاخذ من علماء لا تاخذ من علماء السعوديه وقل ما هو الفارق اذا كانت القضيه قضيه تاخذ من عالم فما هو التفريق ما تريدني لا تريدني ان انسفك انا الجاهل الى الورق المعلق فما هو الفارق لي ما شيوخ الزيتونه وشيوخ الازهر وشيوخ الهرم وشيوخ السعوديه ما هو الفارق بالنسبة لي تجاهل كمقلد ما هو الفارح لا شيء فأنا كيف يفرق أن هذا عالم صحيح وهذا الضال بما بالرجوع إلى الورق المعلق قلت أن عامة من أبدعوا في هذا الزمان واقعا من أبدعوا وقدموا لنا الخيرات وقدموا لنا العلوم وأصلحوا عقولنا وقلوبنا هم الذين اخرجوا من غقولهم الكثير ممن اخذوه من مشايخهم واصلحوه عن طريق الورث المعلق صحيحا؟ صحيح الله صحيح الان وجينا الى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما هي ما هي العلوم التي كانت سايدة في عصره ومن هم الشيوخ الذين كانوا يعطون في زمانهم من هم القبوريين والصوفي عباد القبور والصوفية والمقلدين والقائلين أنه ابن تيمية كافر والقائل أن الله في السماء مجسم والقائل أن قبر, قبر معروف الترياق المجرد فمن أين جاءت العلوم الزاكية الفاضلة الصحيحة ابن عبد الوهاد من أين وقعت بين أيدي كتب ابن تيمية المحرمة التي كان لا يستطيع احد من طلبة العلم ان يحملها بين يديه حتى يزيف غلاف الكتاب حتى يكتب الكتاب اسم اخر مزيف وانا بعد ذلك التهم بالكفر والزندقة فوقعت هذه الكتب بين يديه فهداه الله فكان نعمة وخير عن طريق الكتب والورق المعلق وهكذا سيد من اين جاءه وهذا هذا علي رحمة الله من اين جاءه العلم المخاسد التي لدى سيد عليه رحمة الله في كتابه الظلال الظلال القرآن بعض الأخطاء من اين جاءت جاءته من الشيوخ جاءت من الشيوخ من المذهب كقوله ببعض يعني هكذا بعض أقواله تميل إلى التأويل في الإثناء والصفات أو كإن كاره حديث إلى أحد أنه حج في العقائد من أين جاء هذا الكلام سيد؟ من نفسه وهم إذا كان يفتقص فيه فلا يأخذ إلا بالحق بالكتاب والسنة ما كان يظل أبدا بل خيراته ما جاءت إلا من الورق المعلم وسيد خيراته في الدلاء وأثره على العقوم والنفوس والشباب وتوحيد المسلمين وتوحيد عقوم المسلمين أعظم وأشد من أن ينكره جاهل متغابس واحد جاهل صبيل صبيان الضلاف في هذا الزمان أراد أن يشتم بعض العلماء. تحدثون عنه أنه درج يعني درج عالي من الغداء لا يستطيع أن تصوّره ولا في المنام. يقول يقول له هو فلان هو جالس ها ترى يظن نفسه علي بن المديني ويسأل عن الرجال ما رأي في فلان فيقول فلان كثر. فسوى عن رجل وليس هو سوى عن حضن حمبل نرى رأيه. فسوى ما رأي في فلان قال بل قال لما قال يستشهد بكلام يصدقه. قد فلان ضال بان يستشهد بكلام سيد كتب ولذلك قالوا يوما للشيخ عبد الرحمن الدوسري عليه رحمة الله تنبيه هذا من الشيوخ المغيبين هذا من الشيوخ الاعمة الدعوة النجدية المغيبين له كتاب في تفسير القرآن الكريم لم يتمه مطبوع اسمه صفوة الاثار والمفاهي سواء كان يحب سيد كتب عليه رحمة الله كثيرا فمرة أراد بعضهم وهذا خطأ من أقطاء سيد إما أن يكون مغفورا له ولكن نرجو أن يغفر له وهو حلق اللحية لكن نرجو لما نرى من عظيم تقديمته أن يكون مغفور له نحن لا نقلل من قيمة لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ينبح كثيرا سيد فقال له بعض السلامين قال لكن يا شيخ سيد يعني حليق اللحية فماذا رد الشيخ عبد الرحمن الدوسري قال ولكن ماذا فعل اذا كان حليق الله يجاد بنفسه في سبيل الله لكن ماذا فعل في دين الله اصحاب اللحى نحن نرى ان بيته جمع صدله لكن كي واي عبد الله كلم يلمنا لكن اذا كانت خطأ, خطأ مشايخنا في هذا الزمن انهم فقط حالقين لحاهم فليسنا نحن كلنا لحانا ويكون فقط خطأنا الوحيد النهضة لحالة ليته يكون خطأ مشايخنا في هذا الزمان فقط يعاد حرف اللحية ليته فهمتم إخواننا إذن العلم هو طريقه الورق المعلق في هذا الزمان ولا تبركم الكلام حتى الآن الشيخ ناصر الذي ينتسب بعض التلاميذ الذين يقولون للناس أين شيوخكم ما من شيوخ الشيخ ناصر للوال ما هو الورق المعلّق وما جاءه الخير إلا بالورق المعلّق خيراته العظيمة من الورق المعلّق فهمتم إخواننا فلا يعني لا تبعفوا يعني في نظري هذا الأمر أنها عالمة وانظروا العلماء في مقدار تقيدهم بالكتاب والسنة والآن سنذكر يعني في خلال حديثنا من هو الذي يسمى عالم في ديننا لأن كلمة عالم هذه كلمة تغاضى معناها عن المسلمين في هذا الزمن. إذن السبب الثاني لها أنها قائمة على الحق، عالمة وهي ليس فقط عالمة ولكنها قائمة على الحق. على عندها قائمة عليه. ما معنى قائم على الشيء؟ أي عامل به، قائم به، عالم به، قائم به, به. به، عامل به. إذن هي على. أين الحق هم يعملون به أين قول النبي صلى الله عليه وسلم قائلون به يعملون به لا يضرهم من خالفهم ولا من خبرهم المخالف معروف لكن الخادر قد يكون منهم المخالف قد يكون بدعي وقد يكون مخالف في بعض المسائل الذي لم الذي هذه المسائل جعلت قلبه يورد عنهم ولا يدخل معهم ولكن من المخدر؟ منهم من الغضب العالم لكن غير الطائف مخدر فهؤلاء هذه الجماعة هذه الطائفة المنصرة لا يضرها من خا من خالفها ولا من خذلها فقد يخذلها الصديق وقد يخذلها العالم بحقهم والكثير من درجات كما تعلمون في هذه الطائفة. كذلك هذه من صفاتها عليكم رحمة الله أنها مقاتلة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من قيامها على الحق لكن نعجب في هذا الزمان أن نقرر مثل هذه الفروع للدلالة على تفسير الأصول والقواعد فهذا مقاتلة بل ان سبب ورود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطائفة سببه القول بتعطيل الجهاد سبب ورود حديث سلام بن يفايل الكندي عليه ورحمة الله الذي فيه ذكر الطائفة المنشورة سببه انه اخبر ان جماعة من الناس قالوا بسقوط القتال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الباقين على عهد القتان هم الطائف المنصور النص قال سلام بن, بن نفيل الكندي كما روى الإمام أحمد والنسائي وهو سلام بن صحيح سلام بن, بن, بن نفيل يقول كلنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل. فقال يا رسول الله أذال الناس الخير ووضعوا السلاح وقالوا لا كتاب أذال أن أثمم عنها أذال أهملوا أهملوا واتركوا تدريبها وتنشيطها وإعبابها للكتاب لأن الخيل المفاتلة غير الخيل التي لا تصلح إلا للركوب أو لا تصلح إلا لجر العربات لأنها لا بد أن تحسن الكرة والصر والإصبال لا بد من تدريبها فقال أذل الناس الخير ووضعوا السباح وقالوا لا قتال فقال صلى الله عليه وسلم كذبوا كذبوا الآن حمل وطيس ويكلنا تدل على اجتذاد الأمر وحاجة الناس إلى القتال لأنه هل معقول في وقت حمل فيه وطيس في شدة المعركة أن يقوم هذا ويقول أترك القتال الآن حمل وطيس ولا تزار طائفة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزار طائفة هذا خبر ولكنه يتضمن الأمر وأعظم درجات الأمر أن يأتي بصيغة خبر، وهذا شرحه في الأصول لكن لماذا أعظم درجات الأمر يأتي بصيغة الخبر لأن الأمر سيقع سواء فعلته ولو لم تفعله مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأزبر النهار أقبل الليل من المشرق واكبر النهار منها هنا من المغرب فقد افطر الصائم فهو امر لك بينفط لو قال رجل الله رجع يفطر وقال حصل لي ولو لم تفطر فهو من اشد انواع الاوان فقال صلى الله عليه وسلم ولا تزال قائفه من امتي هو تحريض وكذلك اخبر ولا تزال قائفه من امتي قائمة على الحق لا تقاتل تقاتل على الحق الحديث ولا تزال طائفة من امتي تقاتل على الحق لا يضرها من خا من من خالفها ولا من خذلها في الروايات عديدة بعض الاحاديث تقول وهو عند النسائي في الكبرى ذكروا بالنحاس في ما صار الاشواق صار روايه النسائي حتى يخرج ياجوج وماجوج لما يخرج لما يترك الجهاد بالنص حين هذ لما يترك الجهاد بالنص ما هو النص الحديث النواس بن سمعة عند الدجال عند مريم عيسى بن مريم عليه السلام فيقول إنه أن الله قد أخرج قوما لا يدري أحد بقتالهم فحرض عبادي إلى حين إذن يسقط القتل وفي رواية حتى يقاتل آخره المسيح الدجال وفي رواية حتى يقاتل آخره عيسى بن المريم وكذلك رواية متعددة وكلها على معنى واحد إذا متى هذه الطائسة المنصورة لا تقاتل متى فقط في آخر الوقت وأما هذه الصفات فهي فيها مقاتلة قد يقول قائل أهل الحديث الذين مدحهم الإيمان أحمد وغيره لم يكونوا مقاتلين نقول له كفى بجهلك جهلا فإنك الكثير من علماء الحديث كانوا مقاتلين وكانوا إما أن يقاتلوا في جبهة الإسلام الداخلية برد البدع وبعضهم وأكثرهم كان مقاتل ولا يصنف كتبه إلا في الأرض فقط ابن المبارك ابن الحرب وآكذا كثير منهم إذا رجعت إليهم كانوا مقاتلين وقد يقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزل كثيران ولما النسان يدخل في قلبه الوهن الوهن والجهل يبحث عن الطائر في السماء ليحت الجميع قد يقول قائل النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال الطائر لكننا رأينا في بعض الأوقات لا يوجد قتال في العالم الإسلامي فمتى يوجد هذا يدل على تخلف القتال عن الطائر المنصورة لأن الطائر المنصورة قطعا أنها لم تزل ولكن زال الطائر نقول وأقول في هذا المقام أتحدى أتحدى أن يذكر لي رجل من الناس يقول لي في زمن يسير من أزمان المسلمين منذ أول ما شرع القتاب إلى لومنا هذا لا يوجد القتاب أتحدى أما إذا أنتم لا تعتبرون أن دخلنا صارو خوارج هذا الزمان يعتبروا أن بعض الجهاد ليس جهاد فهذا يعني كفى به جهلا وكفى به ضلالا واضح اخواني اما الجهاد لم يتوقف قط لم يتوقف ابدا واضح اخواني اعطوني زمان من الازم يتوقف فيه القتال ابدا ابدا انا اخبركم ان اخر الدولة اسلامية سقط لكن انا احجنا عن الجهاد وأهل الأصول قالوا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود يعني ربما أنت تقول أمريكا غير موجودة لكن هي رغم أن فيك موجودة أفوك وجدك قد يجهل وجود أمريكا لكن عدم وجدان أمريكا لا يدل على عدم وجودها أخبرك أن الدولة اسمها دولة دار الإسلام أرد الألسانات في هذا الاسلام دار الإسلام دار مسلمة سلفية كان يسميها أعداؤها كان يسميها أعباها يتمي أقراضهم بالثلاثيين كانوا يسمونهم سلفيين أين؟ في أندونيسيا سقطت في الستينات على يد من؟ على يد سوكارنو آخر دار دار فلاندار كانت حقيقية موجودة ولكن سقطت لأكبر القتال لم يتوقف القتال في غلسطين لم يتوقف المجاهدون في كل مكان لم يتوقف لم يتوقف أما أن الجهاد في سوريا لم يكن جهادا أما أن الجهاد في أفغانستان لم يكن جهادا أما أن يأتي رجل المتبجح كرشه أكبر من كرشه ويجلس وأمامه الماء البارد وغير ذلك ويقول عن المجاهدين في الجزائر ومصر ليس جهاد، جهاد هذا أما جهاد الرواتب العالية وجهاد الكلمات الفارغة رمنا هذا جهاد؟ لماذا ليس جهاد؟ ما هي دوابط الجهاد؟ واحد يضع شروط جديدة للجهاد ما أنزل الله بها من سلطان فيقول شيخ في كتاب له يسميه هي السلفية وهذه الحقيقة هي القبيانية ليست السلفية هو يشرح في كتابه القبيانية لا يشرح السلفية لكن يكل الشعارات وتلاعب الأنفاق يقول أن الجهاد شاءت أنه يحارب يظن أنه يحارب وهو مثل جون كيشوت يحارب, يحارب طواحين الهواء قال لك الجو فبيضي واسفري وإذا ما خل الجبان بأرض طالب الطعن وحده والنزال ويقول وأما الجهاد فلا يقوم به إلا أمير حامة وشعر أنه هنا كاد أن يسقط على عاقبه جالا وقال شاء من شاء وأبا من أبا حارب حارب وهذا الذي يقول هذا القول يقول عن جهاد صدام جد إيران هذا جهاد وأهل الإسلام في هذا الزمان بأي عقل نتقي جهل هؤلاء وبأي عقل نناقش أمثال هذه الأقوى القضب أن الطائفة المنصورة نحن نقول شاءً وأنا بها هي الطائفة مقاتلة تؤمن بالجهاد في كل وقت وفي كل حين. وختاماً أننا نقول في هذا الزمان إن جهاد المرتدي كما سنبين في مسمى الإيمان وأنه هؤلاء الحكام في هذا الزمان لم يدخلوا في الإيمان لا ظاهرا ولا باطنا هم كفار بقلوبهم وكفار ببراهرهم وبراهرهم أكثر من باطنهم يقول إن جهاد هؤلاء في هذا الزمان وضرب الرصاص عليهم وترويع هؤلاء الكفرة وطوافهم هو أعظم أنواع الجهاد في هذا السلام ولا يقوم به إلا الطائق المنصور. لا يقوم به إلا الطائف المنصورة فهكذا هي يا إخواني صفات الطائف المنصورة التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأل الله كثيرا بقلوبكم وأعمالكم أن تكونوا من آلها وأن تدخلوا فيها ومن لم يرضى هذه الصفات النابوية فهو أصلا عقلا ليس داخلا في الطائف المنصورة كيف يدخل بها عملا